ابد الدنيا ما موجود جمالك يا رسول الله سلام الله سلام الله لا يؤمن من غيره سلام الله على حسنك سلام الله ابد الدنيا ما موجود جمالك يا رسول الله دهالك يا رسول الله سلام الله سلام الله سلام الله <تصفيق> تفك باب الجفين وتبعت حلم ما توصف الكلمات ترق من كل شعير وبيات تجول بها متعبيرات رحة لوجة تضال ويا أضيع ويمك القاني وتك وانت بأس لهوى ولا عندي محيف ثاني أنا بحبك يا روح الروح المتوت لا يمات لجروح المتوت لا يمات لجروح رسول الله منه غيره منه غيره ملك من قلب مجنونك نبل رحمة حبيب الله ويعرف هو اللي بكلب مهادره رسول الله رسول الله رسول الله منه غيره الامين الصادق القاهر دميل بعزنا مأصاير حبيب و دون ضي الحاير عيش بدنيتي Alasan la ilahi illa hu ilahu fil mala'ikah wal ruh wa nazar na'yun bis al hasna fal ash ta ala nahje wa ala tanba mish tu dayib fi hubba رسول الله منه غيره منه غيره أرد من الوريد واليأس يعيش بك القروب وحساس جميل وطبع وي الناس على كل البشر خيره على كل البشر خيره رسول الله رسول الله رسول الله منه كلا يمر طروا هاجر الحزم والآ اريد كم العمر ريا ولا فارقني تاسويرا ولا فارقني تاسويرا اريد اسمي فلا ولا راح سب المرّى اذوبا من يمر طاري انا الخادم الى ضمرا انا الخادم الى ضمرا حبيبي ضعين ала <سؤال> хусна سامرني جمالا وحسنا سامر رسول الله اسول رسول الله منو غير ومنو غير سلام الله سلام الله على حسنك سلام الله ابد الدنيا ماما وجود جمالك يا رسول الله جمالك يا رسول الله سلام الله سلام الله سلام الله <تصفيق> للشعر احمد جمعة سليماوي اداء المنشد التميمي رحت لو جيت ضيع يمك القاني ويتك وانت ولا عندي محيبساني انا بحبك يا روح الروح